الله الرحمن الرحيم هدس وسولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استخنا فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك رسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى كلا إنها تذكرة فمن شاء في صحف مكرمة ورفوعة مظهرة بأيدي سفرة كرار دررة قتل الإنسان ما أكثره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 فلينظر الإنسان إلى طعامه عما صبدنا الماء صفدا ثم شططنا الأرض شطا فأنبتنا فيها حدا وعلبا وقضدا وزيتنا ونخلا وحدائق اتَّخَذُوا وَأَتَاهَا فَسَاعَنَ لَنَا مِن وَلِيِّ الْعَالَمِينَ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفْزَعُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ الakhir wa an huwa an wa sahibatuhu wa man li kulli man لكل رئي منهم يوفق من شعر يقوم وجوه من يوم مسترة باحكة وجوه اليوم تغلي علينا غضبا سرت بها بطره الا انك مكفرت